بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم لا تُخنِجوه مِنْ بُيوتِه وَلَا يَخرجنَ إِلَّا أَ يَأتينَ بفاحشَ إِلااأَ يأتينَ بفاحِشَةٍ, إلا بفاحشة مُبَينَ وَتِكَحدود الله.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 ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا اي اس من المحيط من نسائكم إن ارتبتم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْقِنُهُ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ من وجدكم وَلَا ali tdayiqu alayhim wa in kunna ulati hamlin fa ansiqu alayhim hatta yadh'ana hamlahunna fa in lakum wa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 fa hasabnaha hisaban shadida wa adhabnaha adaban nukra fa dhaqat wa bal amnaha wa kana aqibatu amnaha khusra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 li yukhrij alladhina amanu wa 'amilu s-salihati min adh-dhulumati ila an-nur wa man yu'min billahi Judė hilħu genetijum, teġirimijum, teštihel enharu, kuo lindina fiħa, ebbeda. O de aksen Allahu lehurizkuo. Allahu lehur lihurizkuo, lehurizkuo, lehurizkuo,